بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواي بخشندي مهربان والشمس وضحاها سوين بخورورونات يكي والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وسوين بمان كدواب بدواي أو هلبي <Sessizlik> <Sessizlik> Mafiyi kopikirdinüp axtıskirdini ambarhamar Paris rava, la bargit naway ambarhamar repedrauniya bohiz kasesek. <Sessizlik> Swend bəşoğlu kahve وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَسْوَيْن بَنَفْسِ آدَمِيو اوَيْ رَيْكُ وَبَيْكُ بَدِيهَنَاوَ انزا بسرشت آغاداري كرببتكاري وپارسكاري خوي قَد أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا سوَيْن بَهَمُوْ أَوَانَا داراستی رزگاری بو او کسایک نفسي خوپا کردو بیگومان نا امید بو او کسایک نفسي خو بیگناه و تاوان بار کرد کذبت ثمود بطغوائ اذن بعث اشقاها بروینه نه نا خوزی سمود بهای سرکشی انو کاتیک فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقِيَاهَا إِنْزَىٰ فَيْغَنْبَرِي خَوَابِي وَتَنْ وَازْبَيْنِ اللَّمْ حُشْتِرِي خَوَايَوْ نُورَ آوَكَي فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَرَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا كَتِي بَرْوَايَاً بَيْنَكُر İnza perverdikari, avansızay rüşbə seryanda, bahoy günahı kâni anwutakti kirden. Ve ahlakı kâni anwutakti kirden. Ve ahlakı kâni